أَمَّنَ الذِّينَ يُنْفِقُونَ أَمْ وَلَهُ مُبْتَغَاءُ أَمْ ضَآتِ اللَّهِ وَتَذْبِئَتْ مِنْ أَنْفُسِ وَأَثْقِ بِتَمٍّ أَمْ نَفْسِكَ مَثَلِ دَنَكِ أَصَابَهَا وَابِلٌ أصابها وَاللَّهُ بِمَا بما تعملون بصير أيود أحدكم أجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه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 سَفَتُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ 118. لا تأخذيه إلا أن تضمضوا فيه 119. واعلموا أن الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع العليم يلحق ما تم ينشاء ومن يلحق ما تنفذ قذوت كثيرة وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا